114. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ذوات أفنان، فبأي آل إربكوا ما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آل إربكوا ما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آل ربك ما تكذبان، متكئين على فروش بطائل ذا من استبرق، وجن الجنتين ذال. فبأي آل ربكما تذبل في جن قاصرات الطرف لم يقم إثنى إنس قبلهم ولا جن فبأي آل ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 127. فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن دونه ما جنت فبأي آل ربك ما تكذبان مذهمة فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان نظختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟